يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعْعًا هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمَنْتُمْ لَا تُبَصِرُونَ إِسْلَوْهَا فَاصْبِرُونَ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 تاههم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفه وزوجناهم بحور النعيم و الذين آمنوا واتبعتهم ذريةهم بإيمان بِهِمْ بهم ذريةهم الحقنا بهم ذريةهم وما أتتناهم من عملهم من شيء كل أمر وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّهُمْ فِيهَا وَلَا تَفِينُ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ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 إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنيمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون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 Fel yatu b hadithi mithlihi, in kanu sadiqin. Am külqu min gair shayin, in amhumul khalquun. Am külqu al smanwati wal ardba la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 إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا مِنَ من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون